تَذۡبُك فَقَد كُذِّبَتۡ رُسُلٌ مِّن قَبۡلِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرجَعُ ٱلۡأُمُورُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَٰوةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغًاَّكُ بِالَّهِ الغَروب إِ الشَّيْقونَ لَكُمْ عَدون فَتَّخِذُوه عَدُوَ إنِ ماَا يَدَع حِزبَهُ لك مِنْ أَفصْحابِ السَّعث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 إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليه الحسرات إن الله عليم بما يصنعون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 إليه يصعد لكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم وَم مِن النُطُفَةَِّ جَلَكُم أَزواجَ وَماَا تَحمِلُ مِنْ أُسَ وَلَا صَضَعُ إِلَّا بعْنِ وَماَا يُعََّرُ مِن وَعَََّر وَلَا يُ قَص مِنْ نورِهِ إَِّا فيِي كِتابَاب إن ذَلِكَ على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائض شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل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 وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 129. وقوم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 120. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد 121. وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وازرة وزر أخرى وإن تدع مشقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا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 لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ وَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 116. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب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 بِنا اَخْرِجَنَا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَل أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير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 بل إن يعذ الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِن أَحَدِ الْأُمَمِ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إِلَّا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ مَا سَبَقَ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى